الفصل الرابع في بيان ان الحفظ اهم هذه الاسس بعد التلقي على ايدي اهل العلم والحفظ اولى ما مضى من اسس فاداب عليه في الضحى والغلس وكل حين ما حييت واصطبر عليه واسال المليك المقتدر سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حيت وأن تكون حافظا مستحضرا تمطر طلاب العلوم الدررا من منح الحفظ رزقته وعاش في أوهامه من ضيعا لانه لفهمنا الاساس وحظ من يتركه الافلاس والحفظ من خصائص العرب كما اتى عن المختار نصا محكما الفاظه كما اتت مرويه بالنص ان امه اميه اتبعها بقوله لا نكتب وبعد واو العطف جاء لا نحسب وهو حديث في الصحيحين ورد صلى على قائله الفرد الصمد والامر بالحفظ اتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا كذا اتى عن صحبه الابرار والتابعين الساده الاخيار اثنى عليهم وعلى من بعدهم نبينا فقال خير الناس هم وفي الصحيحين اشتهاره ثبت من طرق كثيرة تعددت بل استفاض فيهما وإن ترد ثبوته في غير ذين فأعد لذلك العدة لكني أرى أن يكتفى بمن حكى التواترا أعني به الحافظ في الإصابة فكم له في البحث من إصابة وامر خير الخلق بالحفظ اتى لوفد عبد القيث حيث ثبت عنه صريحا امره بحفظ ما بين من حل وما قد حرما وفي روايه له احفظوه فان اتيتم قومكم فروه الفاظه كثيره محرره وفي الصحيحين رواها المهره وفي حديث ثابت عنه دعا hem, سنته نعم الدعاء فقال فيه نضر الله van سمع مني ما zei: وراى ان من الواجب ان zag, لغيره كما van فبلغه ورحم الله zei, قد ثبت عن ابن ثابت صريحا وأتى ذلك في سفر ابن حبان كما حواه الاحسان بترتب سما وجاء فيه قوله فحفظه وذاك خير شاهد فلتحفظه ونحوه عن ابن مسعود ورد إذ صح عنه من وجوه لا ترد وكم له مشاهد منقول يروى عن الائمه الفحول نحو ثلاثين من الاصحاب رووه عمن جاء بالكتاب صلى وسلم عليه الباقي من بعثت نوازع الاشواق وعده الحافظ فيما اشتهرا وعند قوم يبلغ التواترا ثم أتى الأمر بحفظ العلم عن بعض الصحابة وحر في السنن من تابعيهم فابن قيس قد زجر من رام أن يكتب عنه بل امر أن يحضروا ماء له ليغسلا ما كتبوا بل قال فيما نقلا لا تكتبوا بل احفظوا عنا كما كنا حفظنا عن امام العلماء صلى وسلم عليه الخالق الصمد البر الرحيم الرازق وما اتى عن ابن قيس ثبتا وعن ابي برده لفظه اتى ونحوه عن ابن مالك ورد في الدارمي اذ به صح السند عنه وزاد قوله لن نجعلا ذلك قرانا وهذا نقلا عن غير واحد من الاصحاب والتابعين الكمال للانجاب لا نكتب العلم ولا نكتبه قال ابن عباس كذا ينسبه إلى ابن صخر حافظ الاسلام بعض من الائمه الاعلام ثم على منهاجهم قد سارا من تابعيهم من نحل انكارا اشهرهم عبيده والنخعي ثم ابن سيرين الامام اللوذعي كذلك الزهري والأوزاعي لم يكتبا في مجلس السماع وذكر الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أو رغبت في أن يعاد ما سمعت أبدا يا لهف قلبي ويحه ما ابلدا أصلحه يا رباه وامنحني الهدى والحفظ والفقه وعيش السعدا وهب لكل سالكين ذلكا وجن بهم المثال ثُمَّ ثم مِنْ من بعدهم من شدد في مسلك الحفظ فكبل اليدا كثعلب إذ قال وهو العجب في حفظه وفارس لا يغلب إذا أردت أن تكون عالما فتكسر اليراع تبقى الراقما لما سمعت في رقيم صدرك مدونا ذلك في تامورك وما مضى من نهيهم عن كتب ما قد سمعوا من العلوم انما ذلك محمول على التدوين في مجالس العلم ولم يعن في men دونوا من حفظهم ما سمعوا فحفظوا العلم ولم يضيعوا وبعضهم قد خاف en هجران طلابه تلاوه القران بالاشتغال بالحديث فمنع تدوين سنه الرسول المتبع صلى وسلم de أطلع في جو السماء الأنجما أو خاف لاتكالك اتكالنا على وجود الكتب في زماننا فجعلوا الحفظ لهم وسيلة إلى بلوغ الرتبة الجليلة في العلم والفقه فنالوا الشرف والله خصهم بذا وشرفا وقد روى الخطيب في التقيد من اخبارهم ما فيه ذكرى للفطن وبعضها قد جاء في المحدث للحسن الاديب والمحدث ومنهم من كان يمحو ما كتب اذ كل ما دونه حتما وعب فالخط عندهم وسيله الى حفظهم العلم كما قد نقلا عن غير واحد كمسروق ومن أبان ذاك مالك النجم السنن والمحو بعد الحفظ غير ممكن في عصرنا ويا له من زمن نرى به الوسائل العجيبه we zijn het niet eens het oog op de het niet eens met het oog op de لن نجني العلم بدون الحفظ يا بني فلتكن به معتنيا ولتمتفع بهذه الوسائل من دون إسراف ولا تواكلي